Alm n'erschreef Lk caderk, wovolgna Lk wizerk, alldi heti qud vatherk, wovolgna Lk dikkerk, فإن مع الْعُسْرِ يُسْرًا مع العسر يسرا